اللهم لله على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا اما الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وقول الشيخ الله رحمه الله عز وجل رسول في كل مكان تطلع فيه و تعاليكم فيه في بعض النسخه الغرض اللي كل مين ممكن انا اخت ممكن تعرفون عليه في مكان حاسين ونسخه ميخت منه كل واصل ضلال الخلق من كل طرقه والخوض في فعل الله عز وجل الجميع جميعهم عندكم فانهم, أرض فإنهم في بيت صغير اقرب لم يفهموا حكمه لهم تصاغر على نوع من الجاهليات في بيت صغير اينما بينما نصح النوم تجدون بين صغره تجعل النوم الى النوم في النوم ايها النوم فانهم لم يفهموا حكمه فصاروا على نوع من الجاهليه فان جميع الكون اوجبت فعلهم مشيئه رب الخلق وبيانك غير وذات الاله قريب وذات إلها صادق واجبة بما له من صفات واجبات قديمة وذات إلها واجبة بما من صفات واجبات مع علمه ثم قدرت لوازم ذات إلها صادق قضية وإدعونا ما شاء من مبتعادنا بها حكمة فيه وأنواع رأماتك إذن نقرأ لك المقرأ واصل الضمار الخبر من كيش فوقتك وخوف مكارد الله بعيدك فإن المه لم يفهموا حكمة الله فصار على نوع من الجاهلية الذكر ده هو الموضوع الله رزق الاول صد فيه وفي فإذا جميع الكون يوثق فعله مشيئه رب الكون انه ممكن نرقم الابيات تنموها البيت الثابث واصل على البيت رقم 7 البيت الله سبحانه ممكن في هذا لم يدروا حفه الله فصاروا على نوع من الجاهليه فان جميع الكون وجب فعله مشيئه رب الحق كتاب خليطه ودات الى الخالق واجبه فيما من صفات الواجبات مشيئته ما, ما علم ثم قدره لواجب ذات الله فاضل قوي فيه ما شاء من دعاته فيه اذن يريد شيخ اسالهم الله ان يضر اصغر ومنشا ضلال اي بر في القدر وتخاصم في القدر وتعارض فعل الله وحكمته اي الاصل اي السبب منشا الضرائب انهم عاملوا الله كما يعامل المخلوق المخلوق يحاسب يقال له لم فعلتك ولم لا تنسى المخلوق لو قدم او اخطر فقيل له لم ترجمت ولم اخبرت هؤلاء نزلوا الخلق منزله المخلوق وعملوه في نفس المعامله يقول واصل ضلال الخلق الذين خاصموا في القلق والذين جاهدوا في المشيئه في هذا الفصل من كل فرقته سواء التغير سواء الجبريه سواء الاشعريه سواء الماثولميه سواء التهميه والخوف في فعل إلهي بعلاقه يقولون لماذا أمرض فلان وعافى فلان لماذا أرد فلان وأكثر فلان لماذا أمت فلان وأكثر فلان الله إنت ماذا؟ إنت ماذا؟ أنت لا تذكر كلمة ليش لا كان تسمع الله يخلق الجرذ أو هو في فعل الاله لعلاته لما لما لما لما لما لما نعم الله سبحانه وتعالى لا يسال عما عنه يفعل <تصفيق> يسأل يسال المخلوق يسال اما يطلب ليسال ولا يطلب عليه معناه يعني لا يسال سؤال اي كي... اعتراض لكن لو مثلاً قلت لماذا حرم الله فنصير مثلا يعني آه فقالوا لك في عين الكبر في عين الكبر ومرت كبر هذا سؤال ل لمعرفه معرفة لتزداد ايمانا هذا ما في إشكال ما في إشكال لماذا حرم الله فنصير الجواب كذا وكذا وكذا والسلام الله لماذا حرم الله نكاح المحارف عن كذا وكذا وكذا تزداد إيماناً في أقيم لماذا حرم الله الرمى الجواب كذا وكذا وكذا صح تزداد إيمانا ومعرفة بمحاسم الشرع والتشريع صحر لا. لكن المشكلة يسحر سؤال عناد وخصومة واعتراف خلو وأصر ملاد الخر خلو خليكم معين. من كل من كل في في فعل الاله ايه؟ ذات الغايل فانه يقسم لم يفهموا حق حكمه لو فصاروا على نوع من الجاهليه الجاهلية الاضطراب من دين جاهليه معناه التصرف على قدر الله ما أصابه لم يكن لم وما أفضعه لم يكن ليصيبك إن كل شيء خلطناه من معناه وكان أبو الله قدراً نظر الله قال فان جميع الكون اوجب فعله مشيئة رب الخطي بار الخليقه يريد يقول أن الكون هذا موجود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 داد اله خالد سبحانه تعالى إله الناس ملك الناس رب الناس واريبة بما لها من صفات الرجب القديمة أشياء معنى ثم قدرة كل هذا إن شاء الله عباد الذين فصمون بالقضاء لوازم ذات الله قاضي قضيتي لكي تكون ذات الله موجودة لها من قدره ومشيئه وعلم ورحمه وحكمه وان الدين لم تثبت هذه اللوازم تكن البدء كانها معلومه كانك ولا صدق ولا امنت بها قال وابداع ما شاء من مبدعاته الله اكبر السماوات زرقاء <تصفيق> و <تصفيق> الارض غبراء النباتات اضرص سبحان الله الطيور على اشكال عالم الأسماك اشكال عالم الانس اشكال عالم الجن اشكال سبحان الله مدعاه شوف القمر كيف يصير عمره الوقت كيف يصير الاموال ان شاء الله الاموال ها بقدره الله عز وجل وما شاء ابي وتعوال ولا من قضي معنا شو إزاي حكمة عظيمة أموالك مواجبت بحارة ذات أمورك وأرضه ذات مجرد السماء ذات أمورك ألا تدل على الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى الأذر يدل عن مسيح والله لكم عن بعيد نعم بل على قدرته على حكمته على مسيحته على رحمته على علمه على إتقاله نعم كما سيد مشرق قال وإبداعه ما شاء من مبتعاته لها حكمة فيه وأنواعه رحمته يقول, يقول. ذكر الشيخ أن أصدى ضلال الخلق من جميع فرق الضرار من الأنف المال في الكرة البعية صفحه 25 صفحة صفحة يقول ان الحمد الضوارب الضوارب من جميع فرق الضوارب الحمد الضوارب من جميع في معتزلة من جبريل الشعرية المدوجية بفعل الخور في الله الخور بحق أو بباطل بباطل معناه وكنا نفوض مع الخائضين معناه مباطل قال وذلك ان جميع كون العالم العلم والسفلي وما بهن من المخلوقات خلقها الله واوجدها بمشيئته وقدرته فانه تعالى هو الواجب بالاسماء وصفاته القديمه الذي لاول لها هو الاول فلا شئ كبره هو الاول بذاته واسمائه وصفاته فلم يزل موجودا عميما حيا قدرا له المشيئه له القدره له العلم له السمك له البصر وخذ من هذا بقي الصفات قال فانه تعالى هو الواجب لاسماء الصفات القديمة التي الأول لها لما قل أول لها يعني لم تسبق بعدها على المخلوق صوب الله بعذاب خرج الله اما يعلم ولا لا يعلم لا ثم علم عن صحته ثم علم وتفكر وفهم ودرس وتبقى مع إخوان قال الذي او الذي لا اول لها لانه الاول الذي ليس قبل شيء ولم يزل من وصفات وصدقك بهذه فاذا هو قبل وجود المخلوق ورب قبل وجود المربوط قال ولم يزل في أسماء وصفات كذلك فإذا كانت أصابه كله طبيعة واجبة إنه واجب إيه واجب موجود ما كل كلمة واجب موجود معناه الذي لن يصبط بعذارى المسلم به بعذارى والمحبوب يبقى عليه ممكن الوجود لأنه صفته بعذارى فمن لا واجب اللازمة لذاته العلم أرغب كل شيء الكليات والجزئيات معناه المجمنات والتفصيليات ما سبط وما سيأتي والقدرة الشاملة لكل شيء والمشيء العام لكل ما موجود فهو تعالى يبيزل علي من فعالا بما يريد وعالوا تعالى ودعوا لمبدعاته تابعة دون حكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها الحكمة إيه؟ تعريبها وضع الأشياء في مواضعها ومن يبتل حكمته قد بوتيه خيراً كبيراً الاشياء الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها فلم يخلق ولم يخلق شيئا عبرها والخلق المخلوقات وأدى عن مدعاء من الحق وللحق فهي صدرت على الحق واشتملت على الحق وكانت غايتها المقصوده الحق في, في واحد من الأوالي يسأل يعني بعض العلماء قول له ماذا خطبه الدوار قال ليوهل به منو في الجبال وكان جباله قال لي من غبيه ولو في الجبار برد شو الدبار؟ لما يتفع على أنف الجبار ويروح يطرده يرجع يطرد يطرده على ستان يدبه ويرزع ثان هذا الجبار هذا محاير حيّر النفس وقتش به آه وأخاهم الدبار هذا المحروط الضعيف يأتي ويأتي الدبار هذا ويأخذ من عطر هذا الجبار يأخذ من عطر هذا الجبار هل يستغرب الموضوع ان يستخلص العدد منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب قلنا الجواب والمطلوب هو الجواب ضعف ما من شيء يا اخوه سلطه مرره الا من رايح حتى بكاس صغير صغير ممكن واحد مننا بيجي يجي جنب ابوذر ده حاجه تعبه بيلين مشيله عمل شغله معاه مالك آه. العلماء قالوا آه. الحنان العقل تعال أمه يزداد ويتولاد وأيضاً ذكروا أنه يفيد الآن معدن الطفل تتفقق وفعلاً صوته يتضرر صوته يتضرر الصوت نفس الصوت الأحبال الصوتية كل يوم تتقارب ذكر هذا الواقع الواسع كان يفضل ومعنى يفضل ذكر هذا القيام في كتابه ها. ما عرفت ماذا؟ ها؟ ضحفة الموجود باحكام الموجود طارق الله وأشياء كثيرة ما من شيء ممكن أن تسال عنه إلا تجد لها الوراء احكام كثيره جدا جدا, جدا. طارق الله طارق الله طب إيش غيبون ذا؟ ظلم الظلم أليس كالفاق الله؟ لما يطلب الرجل من ماذا هل يشكر الله ما يقول لك نقول لك بالله الله شطور يا صاحبي الله سبحانه وتعالى ان لا يصح دعاء عام تا والاحاحه غير طب المرض حد الحبيب حكي بينا علم المرض هل يشكر المرض؟ لما ها والمرض لو اجاء رجل على نومه يقول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 تابعة كل حكمته التي هي وضع الأجياء مواضعها وتنزيل ربور منازلها فلم يخرج ولم يخرج شيئا على حاشاً بل خلق المخلوقات وأبدأ المبدعات للحق والحق فهي صدرت على الحق واشتملت على الحق وكانت المقصود لأصولها هذا التكالير الصحيح لماذا من أهد السنة وذل ذلك عليه ان ادللك فكما ذكرت على القدر أنه, انه على كل شيء قدير وان هو عالم بما يريد وان اذا اراد امرا قال له كن لا يكون وان كل شيء خلق وخلق وكل صغير وكل كبير يعني فيعني في نوع المحبوب فكذلك قد اخبرت انه حكيم الذي شملت كلمته كل شيء والله خلق السلام ان الله سبحانه وتعالى خلق ما في عندنا من ذكر وانثى صح خلق ادم مما تعلموا صح خلق حوله عليه السلام من ضلع صح ربك يضرب يا خلق عيسى من ذكر ولا انثى نبا بعد تنبير شو حكمة؟ الله على كل شيء تاديه سبحان الله خلق المتقابل دليل على كمال وقبيه الله عز وجل خلق الضكر والانثى خلق الليل والنهار خلق الغني والفقير خلق القوي والضعيف خلق, خلق المؤمن والكافر والطائع والعاصي والظالم والعادل سبحانه خلق المتضادات الخالق دليل على كمال مغربيه النسو المتعال خلق من يمشي على قدمين ومن يمشي على الارض ومن يمشي على بطن سبحان الله سبحان الله ليس هذا دليل على كمال مغربيه النسو المتعال نعم, نعم. واذا نقول اول الايه الفاتحه هذه البسمله الحمد لله رب العالمين رب العالمين كل ما سوى الله هو عالم كل ما سوى الله عالم عالم البخار عالم الدين عالم البيتس عالم الطيب عالم الكوكب عالم الأرضية عالم السماوات وما فيها العمار وسكان وعالم من صور على الإنسان سبحانه وتعالى رب العالمين ساملت كل ما سوى الله السوى الله هو إيه عالم يقوله النار ولو عالم ما يريد ولو إذا أراد أولاك قال لكم لا أكل وأن كل شيء خلط وخضر وكل صغير وكبير مستقر ومسجن وخير فكذلك تخبرنا الحكيم الذي شمع تخمده كل الله خلق <تصفيق> صمات الله ومن فيهم بالحق ولم يخبرهم بطلع ذلك طلع الذين كفروا أم أنما خلقناكم عذفا وأنكم بلينا لا يحسب الانسان ان يدرك لا يسال لا يحسب لا يعاقب لا يجاب لا الى غير ذلك من الايات الداله على الاصلين الاصلان هذا عموم مشيئتي له وعموم طبلته سبحانه وتعالى هذا الاصلان عموم بشيء الى بشيء الى لكل موجود وشمول حكمتي للخلق السلام الله هذا الذي يتعين على المكلفين الاعتراف به واعتقاده اذن الاصلان وهو الحاجه ان دخيله محمد بن سعيد خشيه الله والحكمة في الخلق والامر معناه قال اما غدا بالنبي على اتباع الجامع بن صفوان فانهم سعما ان فعل الله ونحن دعون جميع المدعب لغير فيه بل أوجدها إلا بمسيئة مزرودة الحكمة فيه؟ قالوا لا ليس لك كنا ليس لك تعليم ليس من وراء هذا الظلط ولا قصد إنما جاء هذا فقط عشواء عبداً ضاطلاً هذا ظن الذين كفر وقالوا إنه لا يسأل عما يفعل استدلوا بالآية غير موظل معنا لا يسأل عما ما يفعل انكروا بنا من الله أن الله يفعل الشيء الهي إذا نقول آه هل أصح ولا خطأ خطأ فإذا ولا عجف له بالله الكريم بلي حجه علينا فانه لا يسأل عما أحد لكمال حكمته فلا يمكن تصروفا ان يعترض على الله اعتراضا صريحا في شيء من المخلوقات بل لو استمعوا قرونا من اوله الى اخره ليضطرح احسن من خلقه سبحانه وتعالى احسن من فعله في جوني الخلق وادعى وتكوين لعجز العقول هو من حكمة الله جعل لك عينين في هذا الموقف وجعلك اولين جعلك الفم في هذا الموقف والانف في هذا الموقف تصور لو وجدنا رغبه هذه العين مقموصه تماما مغلقه تماما وهذه مفتوحه اليس الكمال في هذه الحياة التي نراها وقال خلقنا في فيه لاحساني في من جاء رجل على فقير في وقال إن يعني في بين يا مولاي سويت في كل انا هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي هذا هاذي هاذي هاذي هاذي هاذي القمر قالت له وروم مش لست أعلم طلاق لا طلاق الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله خلط فيه أحسن الضغط ويهو القرآن سكت يا الله ماهي فيش لا شكت على الله أنه خلط فيه أحسن شوفوا الورد يجعلك الله مرتفع القمر مرتفع القمر طيب شوفوا الحيوانات الأخرى مناكسة القمر من شو شوف ازاي يأتي بقى العالم كله يطلح على الله لا يمكن أن يستدركوا على خاطر الله متقدر ولا طيب شعر استدركوا على الله سبحانه الذي أحسن كل نشد الخطر سبحانه وتعالى يجتمع كله بالجنس والجنس عشان يقترحوا اقراهم في تماسك في تماسك وهم احداه وقد يقول الشيخ ما شاء الله ان يقول اما بذلوا التبرير طيب نرجع لك ثاني بذل كلمه يقول بل لو اجتمعت عقول الخلق من اولهم الى اخره يقترح احسن من خلقه وابداعه وتكوينه لعجز عقولهم وقواه الناس اللي بيصنعوا السيارات في المصانع الخارجيه ها وحاكمين مصنع سيارات فبيستدركوا عليه في صحابي بنيه المدير ده لا في كذا والله لا اخطاوا اعتلوه في التصميم الثاني اللي المدير اللي بعده ليه صنع الوشح صنع الوشح صنع الوشح صنع الوشح قال لو اجتمت عقول خط من أول المظلم فيبطرق أحسن مخطي وإدعا وتكوينه لعجز عقوله وقواه وإلا ما حسب العقول كاملة أن تدرك حكمة الله في فعل تدرك حكمة الله إنك كيف حاجة؟ في الأشياء التي حرمها الله لماذا فابدنا؟ لتعالى حكمة الله تزداد بها يبدينا فيها الأشياء التي قميحة لماذا قميحة الحدود والعقوبات لماذا كانت على هذه الهيئة حد السرقه كده حد الشرب كده حد الزمنة كده حد القدم كده حد الريدة كده لماذا تنور تصل مظلم الصلاة انت شوف الصلاة بتعمل ايه تركز جدا تامل تفهم امر من اولهم إلى اخر سبحان الله حكم عليها في كيفيه صار يو الله حكم عليها من يوم عينه تبدا بالتحرير حتى تنتهي السنه والله انتهينا بك كنا الاقوال فيها والافعال اختيار الاوقات اختيار الاوقات بس شوفوا الفلم ما بين كل من الظهر خطرة كبيرة ودلاشية. عشان المدرسة يروح يروح الزرجة. يروح على شاطئ يروح هنا نفس الزرقة اللي يبقى. ها يروح اللي... وبعدين بعد الظهر يزيد منها طيب شوف بعض خطورة من الظهر والعصر أو موتر العصر وطبع المغرب, المغرب والعشاء ما بين الأشياء إلى الفجر تنام تشرح تستذم ترجع القرآن تذاكر تستعيد اليوم الذي يليه سبحان الله تقسم إلىه حكمة إليه لو تغير هذا النظام بالطرق بالطرق أحوال انظر إلى العالم العلوي العالم العربي لو كان فيه معايير كل الله فسد طيب في العالم العلم لو كان في إيمان أنه ينقل إلا الله طبو القلب لو كان في إيمان إليه إلا إلا هيفسر مما لو كان في جلس يفسر أكثر ولو فيه الله يفسر أكثر الكل لو في إلهان يبطل في القلب كذلك لو فيه أكثر من إله الإله الحق يفسر خلق لا تكون لله وما خلق الجن والشياطين يا عبد الله ما أريد منهم الرزق وما أريد عليهم الطعم إلا الله والجزاء من قوة المتقين. فالنبي النبي يقول هل هو من النقط الذي خلقه له؟ فقولوا برضي النفس والشيطان. النفس يسره الشيطان يسره. أنت مطلوب أن تكون لله مملوك لله عبد لله رقيق لله مامور لله هو الذي اهدى هو الذي يوجهه يمنع ويسر فقلنا ليقترح الخلق احسن من خلق وتداعي وتكوينه لعجز العقول ومبالغ وعندما حسب العقول الكامله ان تدرك حكمه الله فعلا العالم عنده حظ وهم يدرك حكمة الله ويرى في حكمة التشريع، تشريع في احجام الطهر، كم الطهر، كم الصلاة، كم الحد، كم الصيام، خذ من كل أرجاء السرد والتكوين، لما تخلص التشريع شوف التكوين، وهذا العالم حظ والذكي متين من هذا النوع يعلم. الحكم من وراء هذا التشريع من وراء هذا التكوين والإيجاد يقول ان تدرك حكمه الله وان تفهمها لذلك اخوه لله حكمه في تشريع وفي خلق وايجاده علمان من علمها وتعيران من ذكرها صار ان تدرك حكمه الله وان تفهمها وما يخفى عليه من الحكم قال أه وأكثر قال صنع الله الذي أرد خانا شيء النبي عليه الصلحة حتى في الحديث لأن عسيني رسيط الأرباني في الرجل الخط المشور بعض الناس يطلق أعب بعض الناس يطلق أعب بعض الناس لا أكمل بعض الناس يخضر لا يسمع بعض الناس يخضر مضطر الهاتف قال صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن كل خلط الله حسن بما فيه نفس الهاتف أيها من أجل يتعير بارك البار فيه عالم او مرض لا كل يقول صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن حكمه من نعم حكم جديره بالتذكر حكم جديره بالتفاؤل حكم جديره حكم جديره انت عش معها يقول وما يرفع عليهم من الحكم إيه؟ أعظم واكثر صنع الله الذي اتقن كل شيء وقال لني يحسن كل شيء الخلق وقال ما ترى في خلق الرحمن ايه هاتف مش خلق الرحمن فقط تسمى والارض خلق الرحمن كل خلق الرحمن ليس فيه تفاوك يعني ليس فيه ليس فيه نفس نعم قال ما رضل من خلق الرحمن من تفاوك خلق عن هل ترى من خطور ارجع مرة مرة البصر والنظر والتأمل في السماوات هأنتم اشد خلقا أم السماء بناها نعم السماء خلق عظيم خلق شديد أولا فيه هل ترى من خطور أي هل ترى من قطعه تلتحم كراه هل ترى جزء تلتحم جزء كما هو الصد هل ترى لها من عداد هل ترى لها من قوابط من أعلىها حبال لا هل ترى من فطور أي نقص وخلوة من الحجم الفطور هي الشقوق هل ترى من السماء الشقوق لا والله. قال ثم رجع البصر كرتين كرتين ينقلب تليف البصر خاسئا خاسئا أي منين. وهو حزين كئيب حزين لا يستطيع أن يعدل على قدره الله وحكمة الله وعلم الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى قال ومن تأمل بالمحروقات وتهلل في بداء المصنوعات ورأى ما بها من الحزن ودرق المار والفقان وشاهد ما بها من المدافع الذي لا أفصال شهد لله بكمال وعكما وعموم الرحمه سبحان الله ولذلك الوح لا يحيل بحاجة ولا يجوز بسميه الأطراف على فعل الناس سبحانه الله نرجع إلى وأصل ضلال الخلق من كل فرقة والخوض في فعل الناس بعديه لم جميعا حكمة لهم فصاروا على نوع من الجاهلية فان فإن جميعكم. اوجبك على فتن انظر الى الكون Ob vs انظر الى الكواكب الحادثة السيارة انظر الى طلب العظيم انظر الى عالم الحرارة انظر الى عالم الجنه و انظر الى عالم د定ج انظر الى عالم القائệu مشيئة الله بالخلق بالرخل قطير وذات فعله الخلق واجبه لما لها صفات واجبات قديمة مشيئة مع المهن. ثم قدره اللوازم ولكن الله قاضي القضيه قاضي ليس من اسم الله ولكنه باب الوصف والاخبار الله معك نسخه فقط استاذنتك استاذنتك سامح بس, استادت. استادت. بس في دعوه بوجهكم لي صعيب يوم السيد ان شاء الله شاء فقال ما شئكم ثم قدركم لواتم ذات الله فقال رضل قضيته ما شاء من مبدعاته بها فيه وأنواع رحمته الله صحيح فرون الخير أكبر ترفع حافرها من فوق ولدها رحمة من الله سبحانه وتعالى قرى البعض سبحانه وتعالى يرقب بولده ويقضر ويقضر ولده رحمة من الله سبحانه وتعالى طير تطعم ولدها وقد ذكع أفنه رحمة من الله سبحانه وتعالى في بعد. في في قال في الأبيات في بعض منتطبهم في الأبيات قالوا ولست هكذا ولست إلا كنا جرت بأشيئتين من المنكر آيات المستقيمة الحق أن الحكمة لله وحده فهو الخلق الأمر الذي بالشريعة أي إذا قلنا إن جميع الكائنات جرت بمشاكل الله دون الوقت ولا ورد في الشريعه ايضا قلنا ان جميع الكائنات جرت بمشيئه الله وارادته فلسنا ننكر حكمته ولكن المستقيم التزام على الغايات المحموده بل نجمع بين باب القدر اي اثبات ان مشاء الله, الله واثبات حكمه الله عز وجل وكونه يفعل الغايات ثانيا علمها من علماء ودليلاها من دليلاها قالوا نعتقد شمول الاصلين بكل ما خلقه العقل انه تعالى لحكمه وحده هل له الخلق والامر اي له وصفا وخالدا الخلق الشامل لكل مخلوق والامر الشامل لجميع الاحكام الشرع. فكما انه لا خلق سواه فلا حكم بين عبادي سواه وكما ان من مملوعه من الحكمة والرحمة فشرعه العظيم أعظم وعظم كل علم وكل رحمة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فلهذا قال هو الملك المحمول في كل حالة سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء في العسر وفي اليسر في المنشط وفي المطر يحمد في كل حال على ربوبيته واولوبيته واسماء وصفاته وعلى احسانه وبره لعباده هو الملك المحمول في كل حالته لو تركه من غير انتقاص بشركتين يعني لا شريك له في ملكه ولا في مشيئته وخلقه ولا في ارادته ولا في تدبيره سبحانه وتعالى اي له كل كله وله الحمد كله لا شريك له في ملكه ولا في حمله هو المحمول على ما له من الاسماء الحسنى وعلى ما له من الصفات الكونيه العليا والمحمود على فضله الشامل ورحمته الواسعه وعلى عدله وحكمته التي وضع بها اشياء مواضيعها فيحمل على عدل كما يحمل على فضله سبحانه وتعالى كما قال الشعر ما للعباد عليه حقه ما يجيبه كذا ولا سعي ولا سعي لغين الضائعون ما للعباد عليه ايه يعني لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه يدخل الضائع جداً هذا حق وواجب او جمع على سبحانه وتعالى تمننا وتفضلا منه لم يجيب عليه القلب ولم يجيب عليه العبد لا ابدا معنى هذا الباب وهذا الجبل لما سال النبي عليه الصلاه والسلام اتدري ما حقق ولا الله عليه ولا هل حق ان يعبدوه قال الله وسلم فجاء النبي عليه الصلاة والسلام الحق ان يعبدوه ولا يخلق من قال أتبني ما حق العباد على الله قال في الجواب أمير في أول الجنة هذا الحق وهذا الوادي إنما حق الله على مصر وأوجبه الله نفسه مصر مش أنني العرب أولا أوجبه على الله لا أشعر فيه أنت الآن لما ما أستلف منك مئة أنت تتوجي مع ليها أرد المئة صغر لها أوجبت عليه من فالندايا من فالرد الحق والمقابل ليس هذا في حق الناس هذا أملنا أو هذا يقول ماي العباد عليه حق واجبهم يعني ليس هم الذين أحبوا على الله وصلوا أن جمل إنما خلقهم جمل تمنون منه وتفضله فمن الذي عانه على الصلاة ركب فلذلك الله من الذي اعلم على الحج والصيام ها؟ اللهم لولا أدى ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا مع الاخوان نعم وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صدر عصر في مجلسه اقوى الجالسه صلى الله عليه الله اللهم بك اصور وبك احور وبك قد انا ولا حول ولا قوه الا بك اعلا كلمه لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه حديث متوازن كنز من كنوز الجنه فعلا لا حول ولا قوه الا بالله دليل على الله فرعون وكونه على علينا قوه الله الى الله وانه لا شيء. معنا؟ الله الذي يدبر انت لا تحسن فقد تدبر الله في هلاكه ماذا بيحصل لك ذلك؟ ماذا بيحصل لكن الله سبحانه وتعالى هو لن يحسب التدبير، لك وانت لا تشعر وانت لا تدري يقول ما لك أيبات عليك حق واجب ها؟ واجباً على الله إنما الحق الواجب هو الذي تمنى به واوجبه سبحانه وتعالى قال ما بالعباد عليه عقل واجه كذا ولا سعي لبين الواقع نعم لا يضيع أجر من أحسن عمل سبحانه إن عذبه فلتعجبه وإن نعيو عذبه فليفقضه وهو الكلام أو نعيو فليفقضه وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى والكريم من أسماء الله والواسع من أسماء الله عز وجل فتقرر الشيخ هذا المقارب قرر قرر زي يعني كده الكلب وصرر فقال مكررا مكررا للمعاني لعبارات مخطيمة لأن المقام مهم موان جدا فما شاء مولانا الملاب فإنه يقول وما لا, لا يقول بحيلتي هذا ما قلت كلامه شافع ابيد شافع ما شئت كان واذا ما شئت وما شئت اذا لم ذكرت خلقت العباد على المعلم فبالعلم للفتى والمسلم قال وقدرته لا نقص فيها وحكمه يعوم ولا خصيص في ذي القضيه اريد الى ان كلها بقدرة كانت ومحض المشيئة وما له وما وما لهنا بملى ما قد الله له له الحمد الحمد يعتلي كل الحال يقول فإن له في الخلق رحمته رحمته وصرح فإن له في الخلق رحمته وصرح ومن حجة فوق حجة العقول الحكيمين أمور يحار العقل فيها إذا إيو الله من المحكم العليا وكل عجيبتي يعني أنه ما شاء الله كان هذا من الأبيات الرائعة جدا من يمنطل شد السماء يعني أنه ما شاء الله كان لا مانع من كونه ووجوده إذا شاءه الله يعني ما شاء الله كان الله وما لم يشاء لم قال وما يشاء لم يكن فلا يثر بحينه ولو اجتمع عليهم يحصر وفي حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال وعلم ان الخضر لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله له ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبوه الله عليه فقدره الكلام كامله لا نقص فيها حدد جميع على كل حدث تذكر، حدث الجميع الحماد ووجد الموجودات فيها وبمشيئته ولو في ذلك الخلق ولدرجة أخرى كنا كثيرا لا دم إيمان العرب القضاء والقدرة حتى إسم الله مرات المشيئة الكريمة والعلم والقدرة والكتاب والحظ وال. أيضاً منقرض في هذه الأمور. ن نقرأها، المشي، والكتب، والعلم، والخوف، والكتب. خمس مرات. تكوننا كبير الربع. هنا أضيق الثالث. إذا عند أخينا رشد. ال ال ال المشي، والعلم. الفطره المشيئة العلم الخلق الكتاب عليهم قال هنا خالف تبغض عليك، فقدرت ذلك على كامله ونقص بها حدثت جميع حوائجها ووجدت بموجبتها وفي مشيئته ولو في ذلك الخلق والتوجه كمال الحكمه وسعه الرحمه التي تحارب العقول بكثرتها وسعتها وعظمتها وارحمه تعالى على ذلك الامه ممكن واحد من اخواننا يذكر لنا نظره من النظر اليد اللي بتقول ليه هو النظر ابدا يا ابو حمزه النظر من في البدايه اللي هي فيها واصول النظر الخطي ماك النظر بسم الله كل شيء اسمه على الله وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوف في فعل الإله ذا لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية فإن جميع الكون اوجب فعله مشيئة رب الخلق ذات بالخليقة وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة مشيئته مع علمه ثم قدرة لواسم ذات, ذات الله قاضي قضيتي واذا ما شاء من مبتعاته بها حكمه فيها وانواع في في فيه. بها فيها فيه. فيه. فيه رحمته ولسنا اذا قلنا جرت بمشيئته من المنكر آياته المستقيمة بل الحق أن الحكم لله وحده له الغلق والأمر الذي في الشريعة هو الملك المحمود في كل حالة له الملك من غير انتقاص بشرحته فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا لا يكون بخيلته فما شاء الله ده؟ ده؟ ده؟ ده؟ ده؟ أجمع على هذا المسلم نعم وقدرته لا نفس فيها وحكمه يعم في عم فلا تخصيص في القضايا. ليش بي استثناء؟ ليش بي؟ استثناء؟ نعم, نعم. أريد بذاء أريد, أريد. أريد بذاء من حوادث كلها لقدرته كانت ومحض ومهذ المشيئات نصب. ومرض الضيق ومرض المشي والمرض الخالص صفر نعم ومالكنا في كل ما ومالكنا في كل, في كل ما قد أراده لو الحمد حمد يعتني في كل مدحتي يعتني كل مدحتي يعتني كل مدحتي, مدحتي فإنا لهم في الخلق رحمته سرت رحمته سرت رحمته سرت ومن حكم فوق العقول الحكيمه امور يخار العقل فيها اذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبتي فيكون ان الله عجب من يدرك الله والله هيا كله ضرب واصدق والقاضي فعل لا عن الذي الذي هؤلاء يقولون لماذا لماذا لا ترى فصيل لا إنهم لم يفهموا حكمة حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية تمر لنا الجاهلية من القرآن كم مرة بسم الله واحد تخرج الجاهل حكم الجاهلية ها سل ظلم الجاهليه ها النور بالله ما ظلم الجاهليه ها الظلم عايزينها ها عميه الجاهليه عميه الجاهليه النازله ظلم الجاهليه ماذا ايش قولها من الايه بالله لا قوله لو قالوا هنا لا قالوا له لو والله ها ده بيوتكم لبره قبلها نفس السياره ها فيها ها, ها؟ أيوه؟ لا لا ولا لا فشان فشان أجل عزيم عزيم منا صيام ثم إن في عطارات على قدرنا هنا في ده. في على ثم عليكم عايزين على القدر في على القدر. <تصفيق> <مالك فجرون>. <تصفيق> <تصفيق> يظنون <تصفيق> بالله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> زي الأطفال الغزيرة قبلها الطائفة قد بالله يظن يقولون عدنا في <زي>. الأرض شيء قل إن الغرض لله فيه يقولون لك يقولون في القلوبين بسي شيء ها في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تص أنت فيه في على الطاولة، في على في بعض من كل على أيوه نوح عزيز الشاب ده ثم نزل من لكم. الاعتراف عن القبر معناه طيب اقرا اشد البيض و تجرب من شر ما اكل جميع الكون او في فعلاه اشياء ترفض في باري خليطه ولا خليطه باري خليطه باري خليطه باري خليطه باري خليطه باري, باري خليطه شريح اوضاعك ويسر بنت نعم نعم وذات اله الخلق واجبة بما لها من صفات في واجبات قديمة تمام مشيئته مع ثم قدرته لوازم ذات الله قاضي القضيه وابداعه ما شاء من متعده بها حكمه فيه وانواع رحمته الله ولسنا والله شكر ولا اسنا اذا قلنا جلت مشيئه يوم. من المنكر اياته مسير بل الحق بل الحق ها بل الحق ان الحكم لله وحده له الخلق والامر الذي في الشريعه غير هو الملك المحمول في كل حاله له الملك له الملك من غير انتقاصي بشركتي أحسان فما شاء مولانا مولانا إله فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلتي يو وقدرته لا نقص فيها وحكمته هو حكمته وعمه في يا عم لا أخصيصا أخصيصا أخصيص بيضع بيضع بذا أن كلها بقدرته كانت ومحض مشيئتي ومحض مشيئتي ومحض فما في كل ما قد اراه له فتره ما قد أراده ما قد الحمد حمدا يعتلي كل, كل من حدث كل من حده فإننا في الخلق رحمته ومن حكمه فوق العقول الحقيمتي سن صليت هذا قاموا على وصول في نوع من الجاهليه دي نادر ماشي كالقل تبكر الأمان تسأل الله وأصل بلار القلق من قرر بلار القلق من كل في القتل هو الخوض في فعل الإله بعيلته فإنهم لم يفهموا حكمة لهم فصاروا على نوع من, الجاهل من الجاهليه فإن جميع الكون الأوجب فعله مشيئة رب الخلق بال, بال الخلقة وذات الله الخلق وادبة بما لها من صفات وادبات قديمة مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله القاضي قضيتي وابدعوه ما شاء من مفتعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمتي ولسنا إذا قلنا جرب مشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، بل الحق أن الحكم لله وحده وحده لو غلق والأمر الذي في الشريعة هو الملك المحمود في كل حالة، لو الملك من غير انتقاص بشكتي، فما شاء مولانا إلىه فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلتي وقدرته لا نفس فيها وحكمه يعم فلا تخصيص فيه دي القضية دي أريد بذا أن, بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمد يعتلي كل مدحدي مدحدي كل مدحدي فإن له في الخرج رحمته سرت ومن حكم ومن من العقول الحكيمه امور يحار العقل فيها وغرط <تصفيق> امور اذا را من الحكم العليا وكل عجبت اسبح الى هنا سكره ورحمه شداد الى الاستفاده فادوب إنه خرج دعوة يرجع قبلك الصعيد إن شاء الله لسم الله شاء الله والسلام عليكم